الاولى في الفدا عبد الكذاب ليوم النداء اعيد اعيد للحق صوحه ودكوا مراطل جند العدا ودكوا مراطل جند العدا امام امام جنود الفدا عبد ودبكم عاقل جند العدا ودبكم عاقل جند العدا فنحن جنود لنا ضائة الى الله قلنا ننشري الهدى وان على الحق نمضي به جنودا يبدو اتيلا المتدا فنحن جنود لنا ضائة الى الله قلنا لنشر الهدى وإنا على الحق نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدا أماما أماما جنود الفداء عبد الكتائب ليوم هدى أماما أماما جنود الفداء عبد الكتائب ليوم هدى ودتكم عاقل دندا عدا ودتكم عاقل دندا العدا وقران ربي لنا شعره الى الله عدنا لدحر العدا وسمنا الى الكفر في امه فانا مع النصر لنا موعدا وقران ربي لنا شعره الى الله عدنا لدحر العذا وسلنا إلى الكفر في أرضه فإنا مع النصر لنا موعدا أماما أماما جنود الفداء عبد الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء عبد الكتائب معقل دندم علا صوف القلايا باسياقنا نذيق العدم و لظى باسنا فنحنوا والمجد يمنو لنا في لا نستر في وضعن القلا صوف البنايا باسياقنا نذيق العدم لضى بأسنا فنحن نارى المجدة ينرى لنا خلال السيوف وضعنا القناة أماما أماما جنود الفداء أعيد الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعيد الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحهم ودقوا معقل جند العدا ودقوا معقل جند العدا من امام من جنود الفدا اعدوا للحق صوحه ودقوا معقل جند العدا ودقوا معقل جند العدا ودقوا معقل جند ta khu tình chúng đã